فأجنا نقضي النساقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية أجنا نقضي النساقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاشِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَرِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِنَّا زُكِّرُوا بِهِ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ وَاظْهَرِي وَلَسُ حَظُّهُمُ النَّاسُ فِي عِزٍّ وَرَأَيْتَ زَنُّ تَطْلَعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قليلاً تعبوا عنهم وصف تعبوا وصف إن الله